و... اللهم سبحانه الكلام الله. الذي يقاه في كل إذا وجد الإنسان معلنا ملقى فهل يجب عليه كمسر أم لا ففصل سيدنا أخو يقدس في بين عدة صور الصورة الأولى أن يكون المخرج لهذا المعدن أمر تكويني تزلزل فينا سيل أو ما أشبه ذلك فهنا وجوب الخمس وعدم وجوبه مبني على أن الاستخراج شرط أو ليس بشرطين. فإن قلنا بأن الاستخراج شرط فلا يجب عليه فونس، وان قلنا بأن الاستخراج ليس بشرطين فاجب عليه فونس. وهذا تلمح الصورة الثانية أن يكون المخرج لهذا المعدن إنسان. ولكنه أخرجه لا بقصد الحيازه كان مثلا يحفر بئرا بأجل مثلا ماء فرأى المعده في البئر فأخذه ورماه في الصحراء فهو الذي أخرجه لكنه لم يخرجه بقصد الحيازه هنا هل يجب الخمس على من وجديه ام لا الكلام هنا هو الكلام في الصوره السابقه اذا قلنا بان الاستخراج القصدي شرط كما هو واضح في قوله ما عالجته بمالك عالجه يعني كان قاصدا من استخراجه حيادته ما عالجته بمالك كفيه مما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفا الفونس هذا الظاهر لكم في الاستخراج القصدي وحين إذن إذا قلنا بأن الاستخراج شرط فهنا لا يجبع عليه الموضوع لمن يستخرجه و اذا قلنا بان الاستقرار ليس بشرطين لا هذه عليهم سالك الصوره السالكه الصوره السالكه ان اخرج هذا المعدن انسان و بقصد الحياز وبعد بعد ان حازه اعرض عنه فنحن نعلم بأن المخرج إنسان وأنه أخرجه بقصد الحيازة وأنه بعد حيازته أعرض عنه نعلم بكل ذلك ثم جاء هذا الثاني وتلقى هذا الملك بالحيازة أيضاً فهل يجب عليه خمسة أم لا؟ سيدنا الخوئي قدس الروح ذكر في المقام أمرين الأمر الأول بأنه هذا الفارح أو هذه الصورة مو مبنية على أن الاستفرار شرط أوليس شرطا. بل هذه الصورة لا إشكال في عدم وجوب الخمس فيها من أي ناحية؟ من ناحية أننا سواء القائلين بأن الاستقرار شرط أو القائلين بأن الاستقرار ليس بشرطين كلهم يقولون بأن موضوع الخمس الملك الأول يعني أول ملك يطرب على هذا المعدن بعد خروجه ألا أقول الخمس يجب الخمس أو لا يجب الخمس في الملك الأول أول ملك يعرض على هذا المعدل بعد فروجه نبحث هل انه يجب الخبز او لا يجب و نبحث هل انه استخراج شرطه او ليس يجب اما في الملك الثاني في الملك الثاني الذي ياتي بعد الملك الاول لا اشترى في عدم وجوب الخبز سواء كنا بين الاستخراج او ليس بشرطه فلا رفض لهذه الصوره بشرطيه الاستخراج او عدم الشرطيات المهم انه هذا الثاني تملكه ملكا ثانيا لا ملكا اولا حتى الحادث في انه يجب الخمس او لا الخمس اصلا الادله ظاهره في الملك الاول بقصور الادله عن الشمول له جزمان الامر الثاني الذي ذكره في المقام بانه عليه السلام والرحمة صبحت الله الخير والعالمين الامر الثاني الذي ذكره في المقام وجوب الخونس بعنوان بل بعنوان المعدنية موجبة لا يجب عليه الخمس بعنوان المعدنية لماذا؟ لأنه لم يملكه الملك الأول حتى يجب عليه الخمس وما ملكه الملكان ثانياً وجوب الخمس من حيثي في المعدنية هو عليه لا أشكال ولكن الكلام في أنه تلقى ملكاً تعلق به الخمس المفروض ان المالك الاول اخرجه بقصد الحيازه فحازه وملكه ثم اعرض عنه ولم يخرج خمسه اما لم يخرج خمسه قطعان قطعان يجري بان المالك الاول ما اخرج خمسه او احتمالا فلست اصحاب عدد الخمسه قطعان او احتماعي فحال المالك الاول ما أخرج خمسه المالك الاول اخرج هذا المعدن من الأرض بقصد الحيازه ثم ما عرض عنه إما أنه ما خمس اصلا أو أننا إذا شككنا بأنه خمسه أو أم لم يخمسه بجريات عدد جخميسين فإذا أنه إذا خمسه نعم أن تتابق في الأصالة لما يخبر في معنى المقرون في معنى المشهد في ثالثا يتلقى الملك من مسلم فيجري أصلح الصحة. ثالثا يتلقى الملك من مسلم. يتلقى هذا الملك من مسلم سواء كان وارثا يعني مسلما مورثا أو غير ذلك. إذا تلقى الملك من مسلم هناك يجري أصلح الصحة. يقولون بوركة أصلح الصحة لأنه أن هذا المال يجوز أخذه وأنه غير متعمل لحقه. اما اذا تلقى الملك عن شخص مجهول يدري ان الذي اخرج هذا المعد من الارض انسانه وانه اخرجه بقصد الحيازه وانه بعد ان حازه اعرض عنه لكنه مورد باجراء اصار بالصحة وليس بمورد ميدن وان علم السوق سوق المسلمين ما عند صحراء المسلمين <تصفيق> هو علم مثلا سوق المسلمين أو يد المسلمين أبي وما صحراء المسلمين ما عندنا مثلا نعم الكلام أنه عليه اثر الاستعمال او ليس عليه أثر الاستعمال يعني يبين ان عليه اثر الاستعمال او ليس عليه أثر الاستعمال او هذا يكون عليه اثر الاستعمال أو ليس عليه أثر, لا. لا. أثر أخرى. نعم لقيه ذلك في الكلام على إنه إحنا محل البحث عنا في سورة النعام، في المسلمين في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، إنسان لقي معدنا وعلم أن هذا المعدن أخرجه إنسانون. بقصد الحيازات ثم أعرض عنه والكلام أنه خمسه ام لم يخمسه عند القفض عدم التخميص لا إشكال وعند العلم عقم وعند الشك في خمسه أم لم يخمسه يجري السحر عدم التخميص فيه مسألة أنه مسلم أو ليس مسلم حتى الجراء صارت الصحة هذا يعني معلوم أو موضوع مو معلوم انه الذي القاه مسلم حتى مثلا تجري اصابه السحابين فحينئذ نقول هل يتملك هذا الانسان اربعه اقمار فقط كتبار ان هذه العين متعلقه بالقمص اما قمعان او اذا اصبح او انه يتملك الجميع رايت ما في الامر اذا تملك الجميع ثم حالت عليه سنة الكام يجب عليه اخراج الخمس من باب عنوان الفائدين بحثنا من هذا النحية بحثنا من ناحية أن الإنسان تلقى ملكا لم يخمس إما قطعا لم يخمس أو بالإستسحاب هل يمتق أربعة أخماسي فقط أنه أو يملكوا تمام المال غير ما في الأمر إذا مرت عليه سنة كاملة يخرج خمسة هو بعنوان بفائزة أمامات آخر يقول السيد أخوة القدس السورة أما هل ما فقف يتلع عن أخوار التحليل الذي سيدي تنامه ما لنا فهو شي حكما أخبار التحليل القدر المتيقن منها أن الإنسان تلقى مالا من الكافر، فهذا هنا لا يجوا تلقى مالا من الكافر، هذا هنا لا يجب عليكم سوت. أخبار التحليل، يعني يجوا فيكم سبين وان فايل إذا مرد أي ساد الكاف لكن هل أما أخبار التحليل تشمل المخالف وتشمل المؤمن العاصي؟ إنسان تلقى كم من المقالب إجراء المخامل في خمس يعلم بذلك هو أنه يشوق حتى فيجراء صالي الصحة أو أنه تلقى ملكم من شيعي لا يخمس طبعا فمع قطعه بعدم التهميس مضمجة بعد إجراء صالي الصحة هل أنه هنا أخبار التحليف تشمل أو لا سيدنا الحوية تسمي لذلك سيدنا المنطقة عدم وجوب الخمس في هذه الموارد لمقضى أخبار التحليل من تلقى ملكم من كافر أو مخالف أو شيعي عاصم فهو وإن علم بأن العين متعلق للخمس لكن لا يجب عليه إخراج الخمس بمقتضى أخبار التحليل فاضح لا يجب عليه الخمس بمقتضى أخبار التحليل في المقام كذلك هذا الإنسان الثاني ترقى ملكم الشوفي انه مخمس او غير مخمس، قد ما يدري الدراسه لأنه مسألة الموردات في 30 مورد انه اذا شك الوارد في ان المورد مقمص او لا مقمص يجل أصر بالصحة وإذا علم بأن الموارف لا يضمين ان يسألك الله فيهم إنهم هل يجب عليكم صلى الله عليه وسلم ها فحينا إذن هذه الصورة التي طرحها سيدنا خدس سرور هنا فيها ملاحظتان الملاحظه الاولى يظهر من كلماته وقد صرح بهذا في بعض الموارئ ان الاعراض لا يرفع الملكية خلافا للمشهور عند الفقهاء فان المشهور عند الفقهاء ان الحيازه سبب للملكيه وان الاعراض سبب لرفع الملكيه وهو يقول الحيازه سبب للملكيه اما الاعراض يزيل الملكية اعرض هنه يعني زال الملكية جمعا قوله بان الاعراب لا يزيل الملكيه دفني على امرين مقتبا الاستصحاب بقاء الملكية مقتبا الاستصحاب ينحى زملاء بقاء الملكية الشيطان اعراب ازال اولا منزل مقتبا الاستصحاب بقاء تمام ثانياً عموم من حازم لك من حازم لك عام لما أعرض عنك فما الذي أعرض عنه من حازم لك سواء أعرض عنهم لبي أعرض عنه مقطع العموم هو مقاله ولكن هذين الوجهين محل تأمر باعتبار أنهم استصحاب الملكية في المقال. سمموه من باب الاستصحاب مع الشرك في ومع الش격 الراثي اصل الحيازة هل فيها اقتضاء لثبوت الملكية لما بعد الاعراب او ما فيها اقتضاء الشركي اصدتني اقتضاء هل ان الحيازة فيها اقتضاء لملكيه حتى بعد الاعراب او لا اقتضاء فيها لملكيه الا ما قبل الاعرام الشك في اصل الاقتضاء في اقتضاء الحياه الامريكيه فاستصحاب بقاء الملكيه استصحاب مع الشك في المقتضي لا مع الشك في وجود المانع شك في وجود المانع توجد الإنسان حازر حازر مثلا شيئا وما عرض عنه قطعا ثم شككنا في انه باعه او لم يبيعه هذا شك في وجود المانع وليس شك في المختر فنا يدل الاستصحاب بدلاً عنه. أما إذا كان الشك في أنه أعرض عنه أو لم يعرض عنه، شك في أقل أخ نظا، منهم جنح جلية الاستصحاب عند الشك في المقدري، شكل أمصار المحقق الناهين، ولا يدل الاستصحاب عند الشك. يدل الاستصحاب عند الشك في وجود المانع لا عند الشك. صار حلو؟ <تصفيق> سيبلي العلامة بين النفي وعلى فرض جريان الاستصحاب في المقام كما يقول بي سيدنا هو يقول بسورة تبع صاحب الكتاب أن الاستصحاب يجري سواء كان الشك في المقتضى أو كان الشك في المانع لعموم الأدل لا تقبل يقين بالشك ولا يقول اليقين المثلث، على فرض جريان الاستصحاب، فحين إذن الاستصحاب محكوما بالدليل الشيعي، المستصحاب والأصل العملي محكوم بالدليل الاجتهادي والدليل الاجتهادي في المقام قائم على أن الإعراض سبب مزيل من المفكين الله أنه في دليل الآخار وهو قوله من حازم لك عاما إلى ماذا؟ إلى ما أعرض عنه وما لم يعرض عنه نحن نرى أن السيرة العقلائية قائمة على المدارات سبب المسؤولين الملكيين السيرة العقلائية قائمة على هذا بنار العقلاء قام بزاق عرضا عنه ورمانا قام بزاق عنه رفع يده وعن زاق ملكي يده وعنه عندهم هكذا هذه السيرة منطرة لم يرد دليل رادع عن هذه السيرة سير القائمة على أن الإعراب سبب مزيد من. أن يرد دليل على هذا. هذه السير المضطرب دليل إجتهاد على أن الإعراب سبب مزيد من. وأما من حاز لك تمسك بعمومها، من حاز لك فهو تمسك بالإطلاق عند الشك في الموضوع. ومع الشك في الموضوع أيضاً. إذا قال مثلاً. آخر العالم شككنا في أن هذا العالم عادل او ليس بعادل بس أقول أطلقوا بعض مدار عالم هذا عالم فقير يصح الإطلاق على إحراز الموضوع اما إذا شككنا في أنه عالم أو ليس بعادل بعجاسة بالإطلاق من بالإطلاق إحراز الموضوع أصل الموضوع غير محرز أنه عالم ليس بعادل لا يصح التنسيب بالإطلاق من باب التنسب والإطلاق شبهات المصداقية و وهذا لا في المقام نحن نقول بأنه عنوان الحيازة ما هو ليس المراد بعنوان الحيازة وضع اليد على الشيء المراد بعنوان الحيازة وضع اليد على الشيء بقصد التملك فمع قصد الإعراض عنوان الحيازة نشكوكم فيه أصلاً عنوان الحيازه هو الاستيلاء على الشيء بقصد تملكه هذا لا يجتمع مع قصد وحين وحينئذ بعد اعرابه عن اصل عنوان الحيازه يشك فيه اصل عنوان الحيازه صادق بالمقام ومع الشك في الموضوع لا يكتب فلسفه اطلاقا اذا كون الاعراب كماذا ما يدرك معك انا ذلك قصدنا تعرضنا له بانه اشار اليه كون الاعراض سببا مزيلا للملكيه هو هذا هو المشروع بين الفقهاء ان الاعراض سببا مزيلا للملكيه لا أنه يصلي بعد ذلك نقول بانه الملاحظه الثانيه في كلامه ذكر اديس الروح أن موضوع الخامس هو الملك الأول أول ملكة على هذا المعلم هذا موضوع الغامس أما الملك الثاني ليس بموضوع الخامس. وهذا بأي دنيا نقول الأدلة الأدلة محبرة سألته عن المعادل والكانس تنفيها وقفت فيها, فيها الغامس هذه الادله الشامله لعده صور صوره ما لو اخرجته في الزلزله صوره ما لو اخرجه انسان لا بقصد شيء شاف ما صوره ما لو اخرجه انسان لا بقصد الحياه لكن بقصد الانتفاع قد يحصل هذا إنسان إنسان يرى معدن في الأرض فيخرجه بقصد ان ينتفع به الناس لا بقصد انه يحوزه أبيحصل هذا؟ أخرجه بقصد الانتفاع، ما بقصد الحيازة. هذه الصورة الثالثة. صورة ما لو أخرجه بقصد الحيازه ثم عرض عنه. هذه صورته داخلة. صورة ما إذا تملك الإنسان المعدن بالميراث أو بالشراء أو بالهبة. يعني بناقله. إذا تملك الإنسان المعدن بناقل من المواقل لا إش كان في عنوان مجرور كمسين إليون من حين روان المعالمية هذه الصورة قطع خارج عن الإطلاقات لماذا؟ لأن عنوان المعدن مظاهرة في هذه الصورة ذكرنا سابقا أن عنوان المعدن ظاهرة في الحالة الأولى التي يكون عليها المعدن بعد قروجه منها وعما لو تملك الإنسان المعدن بناخل بهبة بنيرات ببيع ما شبه ذلك لا يسبق عنوان المعدن خروج هذه الصورة عن هذه لعدم صدق عنوان المعدن أما الصورة التي هي محفة تملك المعدن ملكا ثانيا لكن لا بناخل لأن المفروض أن المالك الأول أعرض عنه المفروض أن الملك الأول الذي أخرجهم من الأرض أخرجه وحازه ثم عرض عنه، وفرضنا أن الإعراب سبب مزيل لللفية، فالثاني تلقى الملك لا بناقلين. هذا الفرق بين الصورتين. في صورة تلقي الملك بناقلين، بينما في حال يعطى طلقات طبعاً، لأن الطلقات موضوعها معدن عنوان المعدن مو ظاهر في هذه الحالة، ظاهر في الحالة الأولى. أما صوره تلقى الملك مباشرة بدون ناقل الأول اعرض عنه زالت من كيدوع جاء الثاني وتلقاه تلقاه بالحيادة الثانيهم أيضا كمان الأول تلقاه بالحيازه الثانيهم يلقى تلقاه بالحيادة في هذه الصوره الثاني مو معلوم الناقل ما لو تلقى الملك لا بناقل بل تلقاه بالحيادة مو معلوم الناقل جاء عنوان المعدن صادق في نيذن في هذه الحالة وإذا كان عنوان المعدن صادق صادقا مقتبل اطلاق الوجود القوم غير ما في الباب أنه انقلنا بأنه الاستقرار شرطون فلا يجب الخرمس لهم لا يستخرجوا وانقلنا الاستقرار ليس بشرطين فيجب القوم إذن حتى هذه الصورة والصوره التلقي من قبتان بالحيازة لا بناقل ما عندنا جزماً بأن الإطلاقات ما لقصور الإطلاقات عن الشمول له جزماً. الإطلاقات قاصرة عن الشمول للملك الثاني بناقلين اما الملك الثاني بالحياد لا بناقلين؟ مو معلوم أن الإطلاقات قاصرة عن الشمول له جزماً. المعدل صادقاً. فترجع المسألة إلى المستقابشة ما وجدوا شافين. واضح؟ الصوره الثالثه التي ذكرها سيدنا قدس السرور صوره ما لوم ان اخرجه الانسان وتملكه ولم يعرض عنه جزما ما عرض عنه انما خلى راجل يرجع ما رجع ارقه ولم يرجع له هنا لا اشكال لا يجري عليه مجهول المالك لأن هذا مالك معنى ماذا ماذا مالك مالك له مالكون وما أعظمه جزمان بل تركه ليرجع إليه ولم يرجع إليه فما هو الذي يجلس له؟ يقول إن تصف الضيع جرت عليه أهل من الله كأنما النصوص الواردة في اللقطة موضوع الضيع شيء ضائع. إذا مو شيء طالب معروف وغير ضاريس معروف واحد يراشه في الشارع هذا يسبق عينه الضياع ضيع أما يراه مخلطا في مكانه وقد أحيل إلى مثلا تحصيل معين لكن لم يرجع إليه ليس صدق عنوان ضيع مورد روايات اللقطات ما إذا صدق عنوان ضيع إذا صدق على مورد عنوان ضيع يلي عليه إذا ما صدقا عليه عنوان الضياع، فغضوا إن كان معلوم المالك، إلا أنه ليس عليه حكم مجهول المالك. ليس عندنا شيء ثالث عنه، هو المالك قطع المجهول المالك، صحيح عنده هذا المورد معلوم المالك، لكن دنا أن روايات اللقطة قيدت أحكام اللقطة بالضياع لا للعرين نحكم المجهول المالك. صوابه. الصورة الرابعة ولعلها هي المقصوده لصاحب العروة قل بي سسروا من أنه نحن علمنا بأن هذا المعدل اخرجه انسان لكن أخرجه بقصد الحياة أعرض عنه أعرض خمسه كل هذا نشهوه طبعا هو الغالب إنسان إذا وجد شيئا لا يدري يدري انه اخرجه إنسان أثر الاستعمال موجود عليه ولكن أخرجه بقصد الحياجة أم لا أخرجه بيه أعرض عنه أم لا يعرض عنه خمسه أولد الخمس سلوه أولا معلومة إلا أصل الجاري في المقام الأصل عدم الحياجة يشوف أن الأول حازه هو أم لم يحرزه الأصل عدم الحياجة فإذا كان قصد عدم الحياجة الإنسان هي تلقا بالحياجة فإذا تلقا بالحياجة هل يجب عليه الخمس لا يجيب؟ يرجع لنا إستخدار الشرطة ما يجب إستخدار الشرطة تروابط؟ المسألة الدامنة إنسان أخرج معدنا من أرض مملوكة بقى البيت الإنسان وحمر وردت مع هل يجب الخمس على المخرج؟ او يجد الخمس على صاحب الأرض؟ <تصفيق> لنبي جهل المعدل ملك لمن؟ يقول الهاتف من ملك ملك لصاحب الأرض أو ملك لمن مخرجه صاحب العرب يقول لو كان المعدل في أرض أملوكة فهو لمالكه أكتلوا أخرج الإنسان من خلاله واذا اخرجه غيره لم ينفقه بل يكون المخرج لصاحب الحرب دائما اخرجه وعليه يعني على صاحب الحرب الخمس من دون استثناء المؤمنين يعني مؤمنه الاخراج لانه لا يصف عليه شيء غيره هو صار و تعالى هذا ياخذه من دون استثناء واتقايا لانه لا يجب عليه يقول سيدنا الخليل في السورة الفقهاء أنما أرسل هذا الفاتر سامي سامي لا بد من التفصيل بين كون مخرج مما يصدق عليه أنه تابع للأرض أو مما لا يصدق عليه أنه تابع للأرض لا بد من التفصيل فأي عمله شوف شون الصناعة التنفيذة يدخل, يدخل, يدخل الانسي مقتضى حموم من حاز ملاك او من احيى ارضان ميتة تهيالات مقتضى هذه الادلات انه لا يملك الا قشر الفهم من حاز ملاك وحاز القشر على تعبير فقال رقبة الارض الله ما حاجب باطن من الارض من لا حاجب رقبة الارض, الارض. هدف ظاهر الارض فذلك من أحيا أرضاً ميتة وأحيا هذا الظاهر يملك فعل الظاهر فلو اقتصرنا في النظر على هذه الأدلة اللحظية نقول لا يملك الظاهر وبالتالي ما يخرج من أرضه ما يخرجه غيره من الأرض يكون ملك للمخرج لا ملك لصاحب الأرض. ما في الأمر أن المخرج عصى عندما تصرف من الأرض دون الإتصاح. هذا لا يعني أنه لم يملك. ثم تكذيرات ما رضي. الإخراج محرم تكليفًا، لكنه ما أخرج ملك له لأن صاحب الأرض لا يملك ملك الأرض. هذا إذا نظر الأدم للغضية نعم بين القرآن الحاصل يقول مقتضى هذه الأدم للغضية هذا المعنى ولكن مقتضى السيرة للغضية حيث قامت السيرة العقلائية على تبعية ما تحت الأرض للأرض تبعية الفضاء وباطن الارض للارض وقاله ملك الارض ملك باطنه ومضى حيث قامت السيره العقلاء على التبعي قلنا بالتبعي لا يؤدي الى الله من القاصره بل سيره العقلاء المضى في وحيث ان السيره العقلاء دليل لبري فالقدر المتقن من ما يصلق عليه التدعية رفاة ثمانة مصدر إذا من عشر الأمثار عشرين فإن يصلق التدعية رفاة لو أخرجه من الاف الامتار ما سكنه تابع لأرضه فاذا مثلا توقف استخراج النص الذي هو في باطن الأرض مئات على أن يستعدم فلان ما لا يستطيع أننا نخرج تابعاً لأرض ربما يستطيع أو أن الطائرة إذا مرت لابد أن صاحب الأرض لتصرف تصرفت في الفضاء التابع للأرض ملان. في هذه الموارض لا يصدق أنه تابعاً للأرض كان يملك باطن الأرض وفضاءها بالنفتار الذي يستطيع أنه تضعاً للأرض لا يستطيع ولذلك يرى في بعض القوامل العربية نقول الزولة حقا مثلا بمقدار طاقم معين للدوله حقا نتطرق في هذا الفضاء ولا لأسف الكنبي صاحب الأرض مثلا بعيد حيث صاحب الأرض صور بناء على هذا لا بد أن يملك صاحب الأرض المخرج اذا كان ما يرزق عليه المتابعه لا مطلقا يملكه امه لا بد من التفصيل لان المساله مطلقه وكلام سيدنا قد اسس بحسب النتيجه متينه من التفصيل ولكن نص صناعه صناعه الاستبداد او طريق البطول قد يلاحظ عليه بأنه بالنسبة لدليل إحياء من أحياء لا إشخاص أحياء تعرض هل أحياء أرضاً محيطة يعني سواء أحياء بقصد التملأ أو أحياء بقصد التباحة يحيي أرضا مثلاً يزرع لقصد الجوائي مثلاً إنسان أحياء بقصد التملأ إنسان أحياء بقصد التملأ يحيي أرضاً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 ومن حازمه لا ملقص للحياذة مع ذلك يوم لقد لا يكون من فقيمة من هواية ان يحجر هذه الأرض قلت ان يحجرها دي يقال حازم لك لأنه حجرها وما حجرها فقط تنمي من حازم لك ما فيه اطلاق ضمن احياء ارضا ميتة الفهيدة قلنا الناسبة فهو في هذا الموضع يدعى الشب فهو يدعى الشب في القاس فمن يقال حاسب إنسان فقط أنه يقولون مثلا شباب يلعبون في مكان ينصبوا مثلا ملعب أو ينصبوا فيه ما يقال من حاسب ملعب في هذا المقام من حاسب الحيازة استيلاهم بقصد الثلاغ بلاء على هذا تفسير الحياة بالله المعنى لا محامل يكون هذا الدليل هو دليل العبد هو فإنه العقلاء عندهم أول سبب للملكية هو الحياة لأنه الشيء ما لم يحز لا يباع ولا يورد ولا يهب أول سبب للملكية توصل إليه الإنسان والحياة العالمي فالحيازه سبب عقلائي للملكية وبالتالي يكون هذا الدليل من حازم الاف ما هو الا انظار لما عليه القلا وليس دليل التعبد يعني التعبوديه احتمل فيما احياها ارضا ما يدفعها احياها لكن ما يحتمل في من حازم الاف من حازم الاف انظار لما عليه القلاء عندهم اول سبب من منه يعني الاستدلال قبل التعبد واضح بناء على هذا المعنى أن من حاد ملك هي نفسه الله من معينك المفروض أن العقلاء يرون أن حيازة رقبة الأرض حيازة لباطنها أستاذ لهم عرفا وقال عندهم هذا بعد. هو اعترف نفسه أنهم بدون رقلاء الشكر غلط غير الدليل لا يدولون العقلاء كذلك العقلاء عندهم ان عنوان الحيازه الإنسان وضع اذا على الارض شنو؟ عندنا الباطن حتى العلاقه هذا الفضاء تابع للملك هذا فالعقلاء يرون ان الحيازه شامل لهذه الموارد لا ان الحيازه خاصه بقشر الارض ورقبه الارض لكن الباقي تابعون على نحو تجليل والحكومة استن يرون هذا داخل في القياس نعم. داخل في الموضوع، داخل في الحاول. منعه لا يقول ما حاجة إلا رقابة الأرض. رأيت الملك ما صل الأرض وفضاء هذا من بعد مثلًا من بعد مثلًا التنزيل فيدخل في الحاول داخل الموضوع. هذا القناون أو يرى أنه إذا حاجة حاجة حازف ظاهر التابع للأمراء ما المكيد اللبدين هو مع سيدنا ما قديس السر ما هو حادل هذا التحصيل ما اختبر دليل اللفظين وما هذا العلاقة الأولى ما إلحم بشيء لكن ما اختبر سيرة العقلائية أنه هذا الباطن والظاهر التابع له أيضا ما بدعي التحصيل أصلا من حازم لم أده ذلك من حازم لك بما انه انضاغا للسيرة العقلائية والسيرة العقلائية يفهمون ان الحيازة حيازة للباطن والظاهر التابع له العربان نفس عنوان حازم لك صادق في هذه الموارد بلا حاجة الى التفسير بين الدليل اللي قد يقضي كده والسيرة العقلائية التفسير وبنفس هذا الدليل يستطيعون هذا طابع والحمد لله ja, well, we don't het deze dan